لآن موسوعه النابلسي ا ل ع ل و م ا ل ا س ل ا م ي م لا ن موسوعه النابلسي ت ر ونكون م للعلوم ا ل ا س ل ا يخفون م ي و There、you、go. موسوعه ا النابلسي ا ا للعلوم الاسلاميه ا س ت ق ع ت أ ن تاتوي نفقا في ا ل أ ر ض أ و سلما او سلما في السماء فتاتيهم ب ا ي ة ولو شاء الله نجمعهم على الهدى فلا تكن